هي أيضا أصحاب الفيل أصحاب الفيل قوم جاءوا ليهدم الكعبه جاءوا ليهدموا الكعبة وذلك أن ملك اليمن وضع عنده كعبة تظاهر الكعبه التي في من اجل ان الناس يقتدون اليها فجاء احد العرب الى هذه الكعبه وتغوط فيها تغوط فيها ليش اهانه لله لله فغضب الملك وبعث الى مكه جندا عظيما يتقدمه كيل عظيم يريد أن يهدم الكعب فلما وصل إلى مكان يسمى المغمس قريب من الريع الحجوم أبى أبى الكيل أن يتقدم إذا وجهه إلى مكة وقف وإذا وجهه إلى اليمن هروا بإذن الله عز وجل ولهذا لما بركت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما بركت وأراد منها أن تقوم أبدا فقال الصحابة خلعت القصوى خلعت يعني حرنت قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما حرنت القصوى وما ذاك لها بخلق دفع الظلم حتى عن البهائم مواجب لأنهم ظلموها لما قالوا خلقت فقال ما خلقت فعلا وأيضا ليس هذا لها في خلق ناقة مطوع، ولكن حبسها حابس فيه ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها وهذا هو الذي جعله عليه الصلاه والسلام يقطع الشروخ التي تعرفونها حتى لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما نعرف الرحمن ولا الرحيم اكتب باسمك اللهم اله التعنت قال اكتب باسمك اللهم لما قال هذا ما قارى عليه محمد رسول الله قال رسول لا تكتب محمد رسول الله لو نعلم منك رسول الله ما قتلناك ورسلناك لكن اكتب محمد بن عبد الله فقال اكتم محمد بن عبد الله ثم ذكر بقيه الشروط التي حصل فيها معارضه من كبار الصحابه طيب المهم اصحاب الفيل ما الذي حصل لهم ارسل الله عليهم طيرا ابابيل قال العلماء ابابيل يعني جماعات متفرقه كثيره معها حجاره من سجن هذه الحجارة تضرب الواحده من راسه وتخرج من دبله، فجعلهم في ما العصر ما العصر الزرع الذي أكلته الإبل أو البقر وووطيته بأقدامه. نعم؟ إيش؟ إيش؟ دايله هنا. والفيل كما قلت لكم حبس والله تعالى في مكانه وقال له المغمس كما قال الشاعر الجاهلي حبس الفيل في المغمس حتى طل يحكو كانه مكهول وليس في هذا مفسد كما زعمه بعض العلماء وإنما أسرع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وادي محصر لوجهي الوجه الأول أن الوادي دعت يعني يعني فيه رمض مع التراب وهذا يجعل الإبل ترتاث في المشي فأسرع والثاني ان اهل الجاهليه كانوا يقفون في هذا الوالد ويذكرون امجادهم وامجاد آبائهم فاراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يخالفهم فهم ينزلون ورسول يسرعون اما قال وأصحاب الخدوع أصحاب الأخدود، الأخدود جمعوا خد وهو الحفر في الأرض، حفر السواقة. أصحاب الأخدود قوم اعتدوا على مؤمنين بالله و... بالله عز وجل، اعتدوا عليهم هذا العدوان البشع، حاولوا منهم أن يعتدوا عن, عن... ايمانهم ولكنهم ابوا وصمموا على الايمان وفي ذلك ان الله تعالى والسماء ذات الغروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها خد خدوا الاخاديد واظلموا فيها النار وجعلوا يلقون المؤمنين في النار وهم قعود متفكرين حوله ما كان الذي ألقى في النار من بني آدم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد لم يعتد هؤلاء المؤمنين عليهم بأخر مال ولا بانتهاك عرض ولا بضرب ولا بشيء وما هي إلا عداوة دينية من هؤلاء المعتدين وما نقم منهم الا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ثم قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وعلم من الايه انهم لو تابوا لم يعذبوا بجهنم والتوبه من الكفر تجب ما قبلها حتى وإن كانوا متعلقاً بالغيب قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسلهم لا يقال إنها لحق آدمي نقول إن قتل هؤلاء الكفار لهؤلاء المؤمنين ليس لكونهم آدميين بل لإيمانهم وكراهتهم للإيمان ومن يحمل الإيمان ولهذا إذا, إذا آمنوا ارتفع عنهم أثروا هذا قتل وإلا فهذه هذه مشكلة وهي أن بعض بعض الناس قد يقول كيف يعفى عنهم وهم قتلوا الآدميين وحق الادمي لا يُحفظ التوبة قلنا إنهم لم يقتلوا الآدميين لأنهم آدميون ولكن لأنهم مؤمنون فهم قتلوهم من كراهة ما يحملونه من الإيمان فلما آمنوا ارتفع عنهم الاثر وعفي عنهم كل شيء ولهذا قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهل قال الحسن البصري رحمه الله ما احلم الله يقتلون اولياءه ثم يدعوهم الى التوبه ولا شك ان هذا من حلم الله عز وجل على عباده قال وغير ذلك غير ذلك تحفظنا شيئا من القصص غير ذلك؟ ها؟ كثير لا لا صالح والانبياء سبق، لكن نحن الان في القسم الثاني غير الأم نعم صاحب الجنتين وأصحاب الجنة وكذلك الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت ولهذا نقول في سورة البقرة خمس قصص فيها إحياء الموت خمس قصص فيها أحياء الموت القصة الأولى قوم قوم موسى قوم موسى فإنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فماتوا أخذتهم الصاعقه وهم ينظرون ثم بعثهم الله من بعد موتهم القصة الثانية البقرة أصحاب البقرة الذين تنازعوا في قتيل لهم فأمر الله سبحانه وتعالى أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا فقرة ويضربوا القتيل ببعضها أي بجزء منها في النهاية بعد مراجعات ذبحوها وما كانوا يفعلون وضربوه ببعضها فحيه الرجل وقال الذي قتلني فلان والظاهر انه مات على طول هذه قصتان ثالثة الذين ايش الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت يعني انه وقع في ديارهم وباء فخرجوا هاربين خوفا من الموت فاراهم الله عز وجل أنه لا مفر من قدر الله قال لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم أماتهم ليعلموا أنه لا مفر من قدر الله عز وجل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من وقع في أرضه الطاعون نهى ان يخرج من ارضه فرارا من الطاعون لان هذا ينافي التوكل ولانه ربما يعاقب بان, بأن يموت يموت قبل, قبل ان يموت من في البلد طيب هذه اربعه الثلاثه الرابعه نعم الذي اصاحب القريه الذي مر على قريه ويقوث على عروشه وتكلم عليه خامسا صحيح. ابراهيم صحيح. والطيور ابراهيم قال رب اريني كيف تحوج قال اولم تؤمن قال بلى ولكن لي اطمئن قلبي والانسان مامور بما يزيد في ايمانه من طمانينه القلب والثبات فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطيب وأن يقتلهم ذبحا ويخلط بعضهن ببعض ويجعل على كل جبل منهن جزءا ففعل ثم أمره الله أن يدعوهم ان يدروهم يقول أية الطيور أقبل هذه كلمه فأقبلت تأتيه ساعيا ساعيا لا طيران على خلاف المألوف من الطيور من أماكن بعيدة لازم تطير لكن هذه أتت من طمم الجبال تسعى ساعيا حتى وقفت بين يدين بعد أن أحيان الله عز وجل هذه خمس قصص في إحياء الموت أما ما ذكر الله تعالى عنه؟ عن عيسى في كثير لأن عيسى يحيي الموت بإذن الله يقف على الميت يقول إحيى بإذن الله فيحيى ويقوم يأتي إلى القبر ويقول احيا فلان اخرج ثم يخرج من قبل هذه من ايات الله عز وجل فالحاصل أن القصص في القرآن كثيرة وكلها نافئة وكلها عبرة لكن ينبغي أن على أن هناك مؤلفين ألفوا في قصر أمية وألفوا في قصر في القرآن هموما لكن خلطوا بين الحابل والناب وصاروا في حطاب الليل ربما يقوم بحطبه حية أو عقرب ولا يميزون ولذلك يجب الحذر مما ألف في قصص الأنبياء أو غيرها من قصص القرآن ولا ينبغي أن يراجعها الا طالب علم يعرف الغثة من السمين لأن لا, لا يظل